قل إنما الآيات عند الله إنما أنا نذير مبين أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم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 أنهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يَوْمَ يغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّا يَا فَاعْبُدُون كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إلينا ترجعون.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 الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعبوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون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 وعدَم الله لا يخلفُ الله عدَهم ولكن ن كرَ ولكن أكرر الناس لا يعلم يعلمونَ, يعلمون ظاهر مننَ الحياتةِ الدنناء وَهُم عن الآخرَةِهُم غافِأَلا وَدَفَكرَر فيِي أنفُسيهِمهِم ما خَلَقَ الله السمواتِ والأرض وَما بَهُ إَّ بحَّ وَجلج المس سَمَاءَ وَإِنَّ, وإن كثيرا, كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ, الناس لِقَاءِ رَبِّهِمْ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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واخلاف وانسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله ف ذَلِكَ لآيات لِقَوم يسَعون وَمِنْ آياته يُركُمبَرْطَخَوْ فَوْوطْلَمَع وَنَزِل مِنَ السَّمائِمَا أَن فَيُح فَيُحبِهِ الأوَ بعد مَوْطِهَا إِ فيِي ذَلكَ ل آياتاتِ لِقَوْن قِلون وَمِنْ آيات تَقُومُ السَّمَاءُ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ, والأرض بِأَمْرِهِ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 بغير, بغير علم, علم. فمن, فمن يهدي, يهدي من اضل, أضل الله. الله وما لهم من ناصري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 كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس غرر دعوا ربهم منيمين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون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 الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآتد القرباء حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفتدين وما آتيتم من ربا ليرضوا في أموال الناس فلا يرضوا عند الله وما أوتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون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 اللههَُّ يُصِل الرِّيَ حَافَةُ ثِيغُ سَحابًا فَيَبَصُقُوه في السماء فَيَبَسُقُ في السمائِكَي فََشاء وَجَعلهُ كِسَفًَا فَتَرَودِقَ يَخُرج مِنْ خلالِلَانِ